ونستقيم الصراط النذين أن عليهم غير المغضوب عليهم على يا yêu الناس nhàấ một bên cũng إن الله عليم خبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستخيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب Yeah oh Oh